وهي تجري بهم في موجر كالجبال ونادى روح ابنهم وكان في منسياب يا بني يا بني ام كن معنا يا بني يا معنا ولا مع الكافرين استر وتعلم وجودي وقيل بعدا من لي قوم